الفصل الثالث من كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه الثلاثة اللي عايشين جواك مختصر شديد ومن غير أي مقدمات في ثلاث بني أدمين غير بعض عايشين جواك في اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقت يعني جسمك عامل زي ما يكون شقة مفروشة فيها ثلاث قوض منفصلة كل قوضة فيهم عايش فيها بني أدم غير التاني وكل واحد فيهم ليه حياته وذكرياته وتصرفاته الخاصة بيه لوحده وفي كل موقف في حياتك، واحد من الثلاثة دول بيمسك زمام الأمور، ويكون ليه الغلبة والسيطرة على الاتنين التانيين، وهكذا. اللي بيطلع منك وانت في حفلة أو فرح او رحلة مع أصحابك، اسمه الطفل بتاع حضرتك، ساكن جواك من أيام طفولتك، وبيطلع ويشم نفسه وقت اللعب والهزار والفرح والتنصيد. الطفل ده هو نسخة منك وانت صغير، متخزنة جواك وبتمسك زمام نفسك في الوقت المناسب. وقتها الطفل ده بيلبسك زي العفريت كده يعني بتكون طفل بتكون في حالة طفولية سائدة تسمع وتشوف وتفهم وتستقبل وتتصرف زي ما كنت في طفولتك بالزبط تتحرك بمرونة وليونة وحرية تفهم وتستوعب بالراحة ومن غير تشنج ولا تعصب تتصرف بتلقائية وعفوية تلعب وترقص وتسرح بخيالك وتبدع بدون حدود الشكل ده من الطفل الداخلي بتاعك اسمه حالة الأنا الطفلية او الطفل الحر علشان هو فعلا حر زي ما خلقوا ربنا على فترته قبل ما يتربى ويتشوه ويتكيف على اللي ابوه امه عاوزينه ساعتها يكون لي اسم تاني وشكل تاني اسمه الطفل المتكيف او الطفل المضعن وده برضو موجود جواك بس دي النسخة اللي حضرتك جيت عند سن معين وقررت تتنازل فيه عن تلقائيتك وفطرتك وحريتك وصوتك العالي وحقك في الاعتراض والاختيار والقبول والرفض وتتحول إلى طفل لطيف زريف بيسمع الكلام ويشرب اللبن وما يقولش لأ علشان اللي حواليه سقفوله ويقبلوه ويحبوه ويهتمو بيه ويرضو عنه طفل ده ستواطي وعادته منحنية وعينه مكسورة وحضرتك بتلبسه برضو لما الظروف اللي حواليك تكون أسية وصعبة وانت مش عارف تعمل معاها أي حاجة غير انك ما تكونش نفسك. في شكل تالت للطفل الداخلي ده اسمه الطفل المتمرد وده اللي دايماً رافض لأي قواعد او قوانين. دايماً في صراع أو منافسة مع غيره. عنيد وصعب الانقياد وسريع الصد والرد. ده الساكن الأول اللي اسمه الطفل الداخلي اللي ممكن يكون طفل حر أو طفل متكيف أو مضعن أو طفل متمرد واللي بتتحول حضرتك الواحد منهم في مواقف معينة وبالمناسبة كلمة تتحول هنا معناها تتحول بجد بالمعنى النفسي والحضور العقلي والسلوك الجسدي الساكن الثاني اسمه الوالد أو حالة الأنا الوالدية parent ego state زي ما إيريك بيرن صاحب النظرية دي ما بيسميها وده بقى يا سيدي الأب أو الأم اللي بيطلع من جواك وقت ما تكون في موقف يستدعي الحنان والأبوة او الأمومة وساعة الأفق موقف محتاج سماح وعطف وتفهم وعطاء حالة مطلوب تكون فيها كبير بيسمع ويسمح ويطبطب وينصح ويرشد تحس باللي قدامك وتراعيه وتساعده وتقدر احتياجاته زي الأب ما بيعمل مع ابنه بالزب بس زي ما الطفل اللي جواك ليه أكتر من صورة، برضو الوالد اللي جواك ليه أكتر من صورة. الصورة الأولى اللي وصفناها دي اسمها الوالد الراعي، وده شكل طيب وحنين من صورة الأب أو الأم اللي تكونت عندك من صغرك، من خلال تعاملك مع أبوك وأمك ومدرسك وكل من كان يمثل والد بالنسبة لك. في بقى صورة تانية للوالد ده ممكن برضو تكون تكونت عندك من خلال والديك أو من يمثلهم، اسمها الوالد النقد، وده لما بيطلع من جواك بيكون شخص آسي وغاضب ومش بيعجبه العجب حد مش بيبطل نقد ولا لوم ولا أوامر ولا تعليمات صارم وقاطع ومتسلط ومش بيردى أبدا الحالة دي بتلبسك في المواقف اللي بتستفزك وتثير غضبك وتخرجك براء إطار التفاهم والحكمة لأنك ساعتها مش بتسمع ولا بتفهم ولا بتدي فرص أنت بتكون ثور هائج صلب الرأي ماينفعش معاه أخت والعطى ربنا يحفظنا عاوز أكد ان كل شخصية او حالة من دول لها ما يميزها من طريقة في الكلام، نبرة في الصوت، طريقة في الحركة والمشي والجلوس، شوية كلمات معينة خاصة بها، وتعبيرات وش مختلفة، وطريقة في استقبال الأحداث والتعامل معاها، وحتى بناء عصبي خاص في المخ، وكأنها فعلا شخص منفصل بزيته. يعني لما تكون في حالة الطفل الحر بتتحرك ببساطة بتستقبل بدون نقد ولا حكم بتفكر بمرونة من غير كلكيع ولا تعئيدات كلامك بيكون فيه كتير من العفوية والفكاهة والبهجة والمرح بتعبر عن نفسك وعن مشاعرك بتلقائية ومن غير تكليف ولما بتكون في حالة الطفل المتكيف أو المذعن بتكون هادي جداً منسحب بتسمع الكلام بدون منقشة بتخاف تقول لأ تستحمل الإساءة والإهانة من غير رد عادتك منحنية صوتك واطي ما عندكش أي استعداد للإعتراض أو الاختلاف او النقد أو الإبداع كلماتك بتكون من قبيل هو اللي بيحصل معايا كده أنا حظي دايما وحش أنا نفسي في كذا ولما بتكون في حالة الطفل المتمرد بتعترض وتتمرد على أي شيء وكل شيء ولو لبستك حالة الوالد الروعي بتطبطب كتير على اللي حواليك وبتستخدم كلمات زي عاوز ساعدك علشان مصلحتك أنا قادرة منك وهكذا ولو كنت في حالة الوالد الناقد كلامك بيكون مليان لازم والمفروض وهو كده وبتشهر صباع السبابة كتير في وجه غيرك كتعبير عن اللوازم والمفروضات والقواعد والغضب والسرامة اللي بتكون فيها فيه بقى حالة تالتة وأخيرة سكنة جواك زي إخوتها وبتطلع منك في مواقف مختلفة شوية الحالة دي اسمها البالغ أو حالة الأنا الراشدة ودي بتطلع منك في المواقف اللي تستدعي تحكيم العقل ووزن الأمور والتعامل مع الحقائق والواقع بأقل قدر من المشاعر في الحالة دي انت بتقدر تظبط إن فعالتك وردود أفعالك من غير تلقائية الطفل ومن غير حنية أو أسوة الوالد انت هنا كمبيوتر ما تعرفش غير المنطق والحسابات والتجرد من العواطف علشان توصل لرأي أو تاخد قرار. بتكون محايد، صريح، حكيم، هادي، متزن، بتسأل أسئلة مباشرة ليه، إزاي، إمتى علشان تفهم وتعرف وتستوعب. وبتتكلم كلام واضح من قبيل ده رأيي، أعتقد كذا من وجهة نظري علشان تتواصل مع اللي قدامك. طبعاً الكلمات دي وغيرها ممكن تطلع من أي حد من الحالات التلاتة. بس الطريقة اللي بتتقل بيها والمعنى المقصود منها وتعبيرات الجسم والوش اللي بتصحبها بتختلف من حالة للتانية. يبقى موجود جوه حضرتك دلوقت تلات حالات بنسميهم حالات الانا. ايجوستيتس. تلات بني قدمين منفصلين عايشين جوك. كل واحد ليه تاريخه وصفاته وسلوكه وكل واحد فيهم بيلبسك في وقت معين. وساعات ده بيكون بينك وبين نفسك في شكل صوت داخلي، فكرة ملحة، رغبة مجنونة، احساس بالزنب، او عند بعض المرضى وساوس او هلاوس أو ضلالات. بالمناسبة، الثلاث حالات دول موجودين جوانا من وإحنا صغيرين. يعني كلنا بنشوف البنت الصغيرة اللي بتتعامل بكل أمومة حالة الوالد الراعي مع العروسة بتاعتها، وساعات مع أمها وأبوها، وكلنا بنشوف الطفل اللي عنده خمس أو ست سنين وهو بيعنف أخوه او أخته الصغيرة ويرفع صباعه حالة الوالد الناقد وهو بيكلمها ويقول لها المفروض تعملي كذا أو لازم تقولي كذا او لما ساعات يلبس نظارة أبوه ويبدأ يتفلسف حالة الراشد ويسأل أسئلة منطقية ويقول كلام أكبر من سنه مليان وقائع وحقائق وكأنه حكيم زمانه مهم نعرف أنه مش بس تلات حالات او تلات أشخاص لا هما في الحقيقة أكتر من كده بكت بس دي العنوين الرئيسية والحالات المهمة، وهنا السؤال هو أنا مين فيهم، والإجابة هي ان حضرتك كلهم، على رأيي شرين أنا كتير، بس في كل موقف حضرتك بتكون واحد منهم، وده الطبيعي والصحي والمفيد، لكن لو طلع في موقف ما حد من جواك غير مناسب للموقف، يبس عيتها ده مرض نفسي ووضع غير طبيعي ولا صحيح، يعني لما يطلع الوالد الناقد من جواك في حفلة أو رحلة ويقعد ينقض ويلوم ويتكلم بلغة لازم والمفروض يبقى ده مش طبيعي ولما تلبس حالة الطفل الحر وانت في المحاضرة وتقوم تتحزم وترقص يبقى ده برضو مش طبيعي ولما تتحول إلى العائل الراشد وانت قاعد مع حبيبتك وتكلمها بلغة الحقائق والأرقام والحسابات يبقى تطلع على الدكتور النفسي على طول أصحاب المدرسة دي في علم النفس اسمها مدرسة التحلي بيشوفوا ان الاكتئاب هو طفل مذعن خاضع خانع طول الوقت وإن الهوس هو طفل حر بزيادة شوية او طفل متمرد قرر يسور على العالم وعلى اللي حواليه وإن الطبيعي إن التلات حالات يتكملوا مع بعض تحت القيادة الحكيمة بتاع الأنا الراشدة اللي تسمح كل شوية بالتناوب وتبادل الأدوار طيب، الكلام ده كلام نظري ومتخصص وممكن أي طالب علم نفسي يقراف أي كتاب أو مذكرة أو صفحة انترنت مالنا إحنا ومال القصة دي أقولك القصة دي تخص حضرتك شخصيا لأن التلاتة دول عايشين جوا كل حد فينا ومهم نعرف نفسنا بكل تفاصيلها وخباياها مش بس كده ده في حاجة في منتهى الخطورة والأهمية في الموضوع ده لدرجة أنه بيتم تدريسه للناس اللي شغالين في مجال الإعلانات والدعاية ورؤساء الشركات والمخابرات والمدربين وغيرهم وهي مين بيكلم مين نعم أيوان مين من الثلاثة اللي جواك بيتكلم على لسانك مين عندك بيكلم مين عند اللي قدامك انت بتخاطب مين في غيرك بتحرك مين في شريك أو شريكة حياتك بتحضر مين في صاحبك او مديرك أو زميلك مين من الثلاثة اللي جواك بيتعامل مع مين من الثلاثة لقصودك كلام غريب ومجنون بس في الحقيقة هو عين العقل إزاي؟ بص يا سيدي في كل تفاعل أو تعامل مع حد واحد من الثلاثة اللي جوانا بيكلم واحد من الثلاثة اللي جوه الآخر والطبيعي والسليم إن اللي وجه له الكلام هو اللي يرد علي مش أكلم حد ويرد علي حد تاني لكن لو أنا كلمت حد ورد علي حد تاني ممكن تحصل قفلة وينتهي التواصل قبل ما يبدأ يعني لما حضرتك تبقى راجع البيت بعد يوم شغل وتعب وإرهاق وتقول لمراتك بمنتهى الهدوء والعقل والواقعية حالة الأنا الراشدة أنا جعان جدا عملت الأكل الطبيعي إنها ترد عليك بالأنا الراشدة اللي جواها برضو وتقول لك قال أكل جاهز أو كنت مشغولة النهاردة وملحقتش أجهزه ده اسمه تفاعل طبيعي لكن لما تروح رد عليك بمنتهى الشعور بالظلم والإهانة وعدم التأدير وتقول لك هو أنت مش شايف غيري ما غير أنا اللي تتعب وتشأى وانت جاي عاوز تاكل على الجاهز مش تقدر تعب شوية حرم عليك يبقى الطفل المزعن أو المتكيف اللي جواها بيرد على الوالد الناقد اللي عندك وده يعمل أفلة فورية في العلاقة. ولو تكرر بالشكل ده من ناحيتها او من ناحيتك هيقطع التواصل بينكم من أساسه ويبقى اسمه تفاعل متقاطع. لو أنت طالب وبتمتحن امتحان شفوي والدكتور بيكلمك بحالة الراشد وبيسألك بمنتهى العقل سؤال بسيط فالطبيعي انك ترد عليه رد برضو راشد ومنطقي وواقعي بالإجابة السليمة او حتى غير السليمة. لكن لو رضيت عليه وقلت له معلش يا دكتور ان ما مادتك كويس ومش مستعد للامتحان يبقى انت كده بتستفز فيه بكل وضوح الوالد النقد وهتلاقيه يرد عليك ويقولك بمنتهى الغضب طيب خد الصفر ده ومشي يا شاطر لو ابنك بيكلمك بالطفل الحر اللي جواه وبيقولك ما تيجي تلعب معاه شوية يا باب هو بيكون عاوز الوالد الراعي الحاني اللي جواك يرد عليه ويقوله وماله يا حبيبي يلا بينا لكن أكيد مش عاوز الراشد بتاعك يقوله بمنتهى المنطق وبدون أي عواطف انا مشغول ومش فاضي دلوقت يبقى مهم تعرف مين جواك بيكلم أو بيرد على مين جوا اللي بتتعامل معاه علشان ده ممكن يساعد جدا على التفاهم والتواصل لو اللي بكلمه هو اللي بيرد علي أو يكون سبب في سوء التفاهم وقطع التواصل لما اللي يرد يكون غير اللي اتوجه له بكلام طبعا في نوع أهم وأخطر من النوعين دول في التواصل اسمه التفاعل الخفي وده في اتنين من عندك بيكلموا اتنين من عند اللي قدامك في نفس الوقت حد بيكلم حد بشكل ظاهر وواضح بس حد تاني من عندك بيوصل رسالة خفية وغير ظاهرة لحد تاني من اللي قدامك معلش يستحملني في الجنان ده شوية يعني الاب بيقول لابنه بالوالد الراعي بتاعه يا حبيبة ما يهمكش زاكر واعمل اللي عليك ويدخل الكلية اللي انت عايزها واللي يجيبه ربنا كله كويس بس من تحت لتحت بيقوله بنظرات عينه وبتصرفاته عن طريق القب الناقض اوعى تدخل غير كلية الطب او الام تقول لبنتها بشكل واضح اكباري بقى ويتجوزي حبيبتي علشان نفرح بيك بس في نفس الوقت وبشكل خفي الطفل اللي جواها بيقول للبنت اوعى تكباري وتتخلي عني اوعى تكباري وتسيبيني الرسائل المتنقدة اللي بالشكل ده ممكن تجنن بجد اقولك نقطة بقى علشان نعيد ترتيب مخينا شوية بعد اللخبطة دي كلها الأجانب لما بيحبوا بعض بيدلعوا بعض هو يقول لها يا بيبي وهي تقول له يا بيبي الطفل اللي جواه بيستدعي ويحضر ويخاطب ويطلع الطفل اللي جواها والعكس بالعكس أما عندنا بقى تلاقي اللي الحلوين أول ما يتجوزوا هو يقول لها يا ماما وهي تقول له يا بابا عرفت احنا بنطلع من بعد إيه وبنستدعي إيه عند بعض مهم كمان نعرف ان كل حالة من دول ليها مفتاح وكل شخصية فيهم ليها مدخل يعني لما يكون واحد قافش وزعلان وقرفان من نفسه وعايش حالة الوالد الناقد أو الطفل المضعن أو المتكيف لما تيجي تكلمه تعمل حسابك أنك تخاطب فيه الطفل الحر تهزر معاه تزغزغه كده يعني مش تقفش عليه وتلومه وتعطبه وتكرهه في نفسه أكتر ما هو كرهة ولما تكون مرتك فرحانة وبتتدلع وتهزر وتتنطط قدامك ومليها الطفل الحر بتاعها ما ينفعش حضرتك تكلمها بالراشد الحكيم الفيلسوف المنطقي اللي جواك ولا تنقدها أو تحكم عليها بالوالد الناقد بتاعك في تعاملاتك مع مرؤوسيك مهم تكون ساعات والد وساعات راشد وساعات طفل حر ومهم تحرك فيهم وتستدعي كل دول برضو من عندهم وقت اللزوم تفتكر بقى الناس بتوع الدعاية والإعلانات بيكلموا يستدعوا مين جوانا الطفل الحر طبعا بيكلموا بالأغاني والموسيقى والإبداع بيستدعوا بخفة الدم والرشاقة والجمال بيحضروا بالألوان والرسومات والأشكال المبهجة علشان الطفل الحر ده هو اللي عنده رغبة وتطلع وحب استطلاع وهو اللي هيشتري ده ما يمنعش طبعا إنهم في بعض الأوقات الأوليلة بيكلموا الوالد او الراشد نقطة تانية في ظاهرة مشهورة في الشعر الجاهلي وبعض الشعر الحديث وهي إن الشاعر بيفتتح أشعاره بحاجة بيسموها مخاطبة الصاحبين يعني يوجه كلامه وشعره لتنين زي مثلاً اختلاف النهار والليل ينسي اذكره للسبا وأيامه أنسي لغاية النهاردة محدش عنده تفسير واضح للحكاية دي ليه اتنين؟ اش يعني؟ طيب مين هما اللي اتنين دول؟ وليه الحكاية دي بتتكرر كتير؟ متهيالي إن أوضح تفسير للظاهرة دي بعد الكلام اللي فات هو ان الشاعر بيكون في حالة من الثلاث حالات دول الطفل، الوالد، الراشد، وبيكلم بعقله الباطن اللي اتنين اللي جواه في حاجتين مهمين قبل مخلص أولاً ياريت تكون شفت إنت علاقتك إيه بأجزائك الداخلية عامل إيه مع الناس اللي عايشة جواك حالات الأنا بتاعتك متفاهمة ومتنسقة وبتحب بعض وبتعرف تخرج إمتى ومع مين؟ ولا أنت في خناقة داخلية عنيفة فيها أجزاء نفسك كرها بعضها وانت رافد دي ومقاطع دي وعاوز تخلص من دي؟ قابل نفسك كلها على بعضها بكل حالاتها وأحوالها ولا مقسمها ومجزقها ومخليها حيثة ملهاش علاقة ببعض؟ ثانياً اسأل نفسك مين بيطلع من جواك وإمتى ومع مين؟ شوف انت بتكلم مين في الشخص اللي قدامك اعرف انت بتوصل ايه على المكشوف وايه من تحت لتحت اكتشف مين بيتكلم على لسينك اتعلم عن نفسك واعرفها وتعلم عن نفوس الاخرين واعرفهم علشان ده مفتاح مهم جدا في اي علاقة صحية